بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين صاد كتاب ألف فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وبكى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ثُمَّ كَانَ دَأْوَاهُمْ إِذَا جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَمَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَمَقَصَّنَا عَلَيْهِ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآيات ما يظلمون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 لما تبعك منهم لأمل أن جهلنا منكم أجمعين وَيَا أَدَمُّ سَكُنْ أَتَّ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَّ مِنْ حَيْثُ شِئْتُ مَا وَلَا تَقْرَبَهَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الْظَّالِمِينَ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 يا بَنِي آدَمَ لَا يَسْتَطِيعُكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَفزَعُ أَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ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 والإثم والبغي بغير الحق وأتشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأتشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأنتقولوا على الله ما لا تعلمون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 سيأنكم رسول منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوسونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله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 كلما دخلت أمة لغنت أختها حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قالت أخرعهم لأولاهم قالت أخراغم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة تحت ساجل الجمل في سلم الخياط، وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُجْرِمِينَ لَهُم مِنْ جَهَنَّمِ هَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوْرٌ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 وعلى الأعراف إجال يعرفون كل بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُ بِسِمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ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 يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسواه من قبل يقول الذين نسواه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهلنا فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ أَفَيَشْفَعُونَ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَسْتُرُونَ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 ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرأا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها واجعوه خوفا وطمعا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ طَرِيقٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُؤْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّ السَّحَابَ ثِقَالًا فَصَارَ سِقْقًا لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا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 والذي خبث لا يخرج إلا نتدى كذلك نخرج كل آيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا من حول قومه فقال يا قوم اعفدوا الله ما لكم من إله غيره إني أغاف عليكم عدى يوم عظيم قال الملك من قومه لا نراك في ظلال مبي قال يا قوم ليس بظلالة ولا تني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأرصح وَأَعْلَمُ مِنَ الله من الله ما لا يعلمون أو أجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم ولا رجل منكم فَتَذَبُوا فَأَجَئَنَّهُ الَّذِينَ مَعَهُمْ فِي الْبُلْجِ وَأَنْقَذَنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا هُمْ كَانُوا قَوْمًا مَعْمُورِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُهُمْ قَالَ يَا قَوْمِ أَعُوذُ بِرَبِّكُمْ مِنْهُمْ من ضيور أفلا تتقوا قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لهم كفي سفانة وإنا لهم قال يا قوم لن سبي سفاهتكم ولا تني رسول من ربي العالمين وبلب كل سالات ربي ولا هلكوا صفو الأمين أعرضت أن بكم ربكم ولا رجل من كل وادعكم واذكروا إذ جعلكم كل فاهل فعدق النوحي وزادكم في الخلق بسطح فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجد لنا عبد الله رحدا ونذر ما كان يعبد آباؤنا فادنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع مليكم من ربكم رجس ورضب أتجادلونني في أسماء إن سميتم ما أنتم وآباءكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني أتنى المنتظرين فَأَمَّا جَاءَنَا فَالَّذِينَ مَعَهُ بِأُمَّةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا آثَارَهُمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قُلْ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا فَاعْبُدُوا اللَّهَ سيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلصاء من بعد عهد وبوأكم في الأرض تتخذون من زغولها قصور وتنعتون الجبال قلوطا تذكروا هذا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به منهم قال الذين اشتكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقرنا وترعتم عن أبر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما فرحنا إن كنت من المرسلين فَرَغَ وَجَدَ طُمُوحَهُ وَدَفَتُهُ فَأَشْرَعَ فِي دَارِهِم جَادِمِي سَأَلَ اللَّهَ نَعْمُ وَقَالَ يَا ظُلْمَ لَقَدْ أَتَى بِكُلِّ رِسَالَةٍ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَا تِلَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِ وَهُمْ تَنِيضُ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَ فحشة ما سبقت بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون العجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مصرفون وما كان جواب قومه إلا يُحِقُّونَ قُوَّتَكُمْ إِنَّمَا الْأُنَاسُ يَتَقَاهَرُونَ فَإِن جِئْنَا وَأَهْلُهُ إِلَّا مَا أَسْمَكَانَ فِي الْغَافِرِي وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بَصَرًا فَأَرَى كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِ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 فَأَمْرُ الْكَائِنَاتِ إِذَا نُودِيَ لَا تَبْغُشُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ صَيْرُ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صَلَاةٍ تُعْرِضُونَ عَتَشَ وجَدَ وَذَرُوا إِذْ قُلْتُ الْقَلِيلَ فَتَسْرَعُوا وَاعْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلِيَكَانَ فَتُمِنُّمُنْكُمْ لَمَنْ بِاللَّهِ رُسِلْتُ بِهِ وَقَدْ فَكُلَّمَا أُلِمَّ فَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرج النتين شعيب والذين آمنوا معك من قويتنا أو لتعودلن في مذلتنا قال أولوكنا كن قد اشترينا على الظالم كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ جعل الله منها وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَشِعَارَ رَبِّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلِمَ اللَّهُ كَتَبَ إِنَّ رَبَّنَا بَيْنَ لَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا ذِي حَقٍّ وَأَنْتَ خير الْفَاتِحِينَ وقال الملأ الذين كفروا من قلبهم لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الوجفة فأشبحوا في دارهم تاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فينا الذين كذبوا شعيبا كانوا من الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أغسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهل هذه البعثاء والضراء لعلهم يضرروا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى أثوا وقالوا قدمس هذا أنا الضراء والسراء فأخذنا من بعدة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القراء منو استقروا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أَفَأَنِ اءْهَلُ الْقُرَاءِ يَعْتِمُونَ بَأْسٌ بَيَسًا وَهُمْ لَا يَمُونُونَ وَأَمِنَ أَنُّ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْفِيَ مِنْ بَتْسُنَا أُحًا وَمُنْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَتْرَ اللَّهُ سَلَا يَأْمَنُ مَتْرَ اللَّهُ إِلَّا الْقَنُّ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِلِ الَّذِينَ يَرِدُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْثِ أَهْلِهَا أَلَّهُمْ شَاءُ أَصَبَنَاهُمْ بِ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نخص عليك من آبائنا ولقد جاءتهم رسلهم بالبنينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِن نَّاصِحٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَصَبٌّ كَيْفَ كَانَ عَذَابَ الْمُفْسِدِينَ وقال موسى يا في العلم لي رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فروسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جدت بآية فأتي بها إن كنت من الشادقين فألقى أصاب فإذا هي شعبان مبين ونجع يده فإذا هي بيطاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لشاحر العليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر علم وجاء الشحوة فرعون قالوا إن لنا لأجوى إن كنا نحن الغالبين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 وأوحينا إلى موسى أن ألقي عَصَاكَ فإذا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ يَأْتُونَ بِالْبَاطِلِ لِيُبْطِلُوا بِهِ الْحَقَّ وَهُمْ كَافِرُونَ فَالَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا بموسى ونهو. قال فرعون أمنت به قبل أن أذن لكم. إن هذا لمكنكوا ثمروا في المدينة لتخروج منها أهلها. فسوف تعلمون. لا أخطئ أن أيديكم وأرواحكم من خلافكم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا مقلبون وما تنقذ منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا صغرا وتوفى مسلم وقال الملأ من قوم فرعون اتخذهم موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذركون آلهتهم قال شن قتل اباهم ولستحين ساءهم وان فوقهم قاهرون قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاببة للمتكنين قالوا أودينا من قبل أن ومن بعد ما جدنا قال عشى ربكم أن يهلك عدوكم ويستغلبكم في الأرض فينظر وكيف تعملون ولقد أخذنا آلة اجعلنا بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكروا فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِذَا تُصْرَبُ سَيِّئَةٌ يَضَيَّقْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا قَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَا هُمَا تَأْتِيَنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتُشْهَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأرسلنا عليهم الطوفان والكراد والكمل والطفاة أردم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجس قلوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لَإِنْ تَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْسَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَتَ بَنِي إِسْرَائِيلٍ فَلَمَّا تَشَفْنَا أَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَنَّا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَاهُمْ من فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا استضعفون مشايق الأرض ومضائبها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وَتَنَهَّىٰ عَن مَّا كَانَ يَصْنَعُ الْفِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَتَوَلَّىٰ بِذَنبِهِ إِلَى الْبَحْرِ فَتَمَّتْ عَلَيْهِ قَضَاءُ مِيقَاتِهِ وَقَالَ يَا قَوْمِ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ قال إن كن قوم تجهلوا إن هؤلاء متبغوا مما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الضاني أبغيكم هلاما وهو فضلكم على العالمين وإذ لفرعون <تصفيق> يسمونكم سوء العذاب يقتلون أبناؤكم ويستحلون نسائكم وفي ذلك بلاء من ربك عظيم. ووعدنا موسى مُنْزَلا فِي مَلِيئَةٍ وَأَتْمَمْنَاهَا فِي عَشْرَةِ فَتًى مَنِقَاتُ رَبِّهِ أَوْ بَعِينَا لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَاؤُنَ قُلْ فِي قَوْمِهِ وَأَخْلِفْ وَلاَ تَتَّبِعِ الشَّبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ولما جاء موسى لمنقاتنا وتلمه ربه قال رب أجني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى التبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى بل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أباق طال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن اشطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك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 سأريكم دار الفاسقين ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأسين هارون اخلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وتلمه ربه قال رب أجني أنظر إليك قال لا ترى ولكن رب الجبل فإن استقر مكانه فسوف تعالي فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكسا وخر موسى صعيطا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن فغيتك على الناس بصلاتي وبكلامي فخذ ما اتيت فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وتذلل له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة خذها بقوة وأمو قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف أن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 والذين تذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حدثت أعماله هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من أليهم عجلا تشذا له ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سكت في أيديهم ورأوا أنهم قد طلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال بالسماء خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أسره يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وتادوا يقتلوني فلا تشمت في الأعزاء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياني أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضيل بها من تشاء وتهدي من تشاء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 فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَسْتَقُونَ وَيَكُونُ السَّكَتُ وَلَذِينَ هُمْ فِي آيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رُسُلًا نَبِيًّا أُمِّيًّا الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا آيَاتٍ مِنْ فَتَرَاتِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لكم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس ويضع عنهم لصهم ويضع عنهم لصهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزرو ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه واستقموا الذي انزل معهؤلاء هم المفلحون قل يا أيها الناس اني رسول وضعني إليكم جميعا الذي له ملك السماعات والأرض لا إله إلا هو يشني ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَدْ قَضَيْنَا لَهُمْ فِي تِسْعَةَ عَشَرَ اسْبَاطًا مِمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى قومه أَنْ اسْتَسْقِى قَوْمَهُنَّ أَلْقِرَبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَعَلَهُ مِنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم وظلنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَمَا تَشْتَهِي أَنْ تَدْخُلُوا الْبَابَ فَادْخُلُوهُ سَجَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبذل الذين ظلموا منهم قولاً غي و الذي قيل لهم فأرسل ما عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون و أسلمان القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعودون في السبت إذا أتيهم حيتانهم إذ أتىهم حيتانهم يوم شبثهم شر وعو، ويوم لا يشبثون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يسوقون. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ مّنْ نَّبْلِمَتْ أَغُونَ قَوْمَنَا إِنَّهُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا نَعْتَرِتُ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 فَلَمَّا أَذَوْا أَمْنُهُ أَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُلُّ قَرْضًا خَاصِيًّا وَإِذْ أَذْنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَشُومُهُمْ سُوءَ العذابِ ان ربك لشريع العقاب وانه لغفور وحليم وقد ترانا من في الارض امم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات مع يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون أرض هذا الأدمى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم أرض مثله يأخذوه أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِ النِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا أَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَوَسُوا مَا فِيهِ وَادَّاعُوا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا فَعَقِلُونَ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة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 أَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَلْهَا ذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَا بَارْنَا مِنْ قَرْلُ وَكُنَّا ذُلِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وكذلك مفسر الآيات ولا علم يرجعون وتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغوين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 ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آيون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضر Orang-orang yang beriman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya Allah berkehendak dengan itu agar kamu memperhatikan. Sesungguhnya Allah أنا بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إنك يذمتي، أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جن.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 من يضلل الله فلا نادي له ويذرهم في طبيانهم يعمدون يسألونك عن الساعة أيان مرسادا قل إنما علمنا عند ربي لا يجلينا لوقتنا إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يشألونك كأنك حفيز عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحَةً جَعَلَ لَهُمْ وَكَافِيَ مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَوَ الله عَنْهُمْ يُشْرِكُونَ يُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُنَّ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَفُسَهُمْ يَأْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُونَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَجَرْهُمْ أَمْ آتُوهُمْ صَدَقَاتٍ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَمْ أُرِدُ لَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا بِهَا أَمْ لَهُمُ الْأَيْدِيَ يَطْعَنُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّاكِيدُوا فَلَا تُضِلُّون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تبعين من دونه لا يستطيعين نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإنها تبعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبشرون Kudil ampun, wa anhu bil ampun, wa aaruf al jahib. Wa inna ya zaghannik min al shaytan nizwa, faistagbil Allah. Inna huwa seni alim. Inna ala binattaqul ida masamuqafik وإخوان ربي مدن من في الغي ثم لا ينقصه وإذا لم تأتها بآية قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يمشى إليها من ربي هذا بصائر من ربك وهدى ورحمة للقوم من وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَنِعُوا لَهُ وَأَعْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوا وَذُكِّرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ فَظَرْ أَوْ خِفَتَ مَدُونَ الْجَهْرِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُبُكَ لَا يَشْتَبِيُونَ عَلَى عِبَادَتِهِ وَيُشْبِهُنَّ لَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ